ل أ ج ا ر ي ه م ق ل ت ت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا اخر كي أ ت ف ا خ ر و ظننت انا اني بذلك حزت غنى فوجدت اني خاسر فتلك مظاهر لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلا لا لا نرضي الناس ب م ا ا 「わっかわっかわっかわっかわっかわっかわっかわっか」「わっかわっかわっかわっかわっかわっかわ 「うん」「カメ ل ه e カメ لهم」「カメ لهم」「カメ لهم」「カメ لهم」「カメ لهم」「カメ لهم」 え 「じ ال وهرنا هنا」「في القلب تلالا ال قلتت ل ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا ا فيهم آخر فبدوت سلام عليكم انا حمود الخضر اذا اعجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون ت س س ب ر اشتركوا ي لايك ي في القناه ص ل ل ا ا ا ج ت م ع